بدليل قوله تعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة وقال صاحب الدر المنثور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير الأمشاج بالأخلاط من ماء الرجل وماء المرأة وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع ابن الأزرق قال أخبرني عن قوله من نطفة أمشاج قال اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت أبا ذؤيب وهو يقول كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيج ونسب في اللسان هذا البيت لزهير بن حرام من الهذلي. وأنشده هكذا كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج قال ورواه المبرد كأن المتن والشرجين منه خلاف النصل سيط به مشيج قال ورواه أبو عبيدة كأن الريش والفوقين منه منها خلال النصل سيط به المشيج ومعنى سيط به المشيج أي خلط به الخلط إذا عرفت معنى ذلك فعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء الذي هو النطفة منه ما هو خارج من الصلب وهو ماء الرجل ومنه ما هو خارج من الترائب وهو ماء المرأة وذلك في قوله جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق خلق ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره والمراد بالترائب ترائب المرأة وهي موضع القلادة منها ومنه قول امرئ القيس مهفحفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي واستشهد ابن عباس لنافع ابن الأزرق على أن الترائب موضع القلادة بقول المخبل أو ابن أبي ربيعة والزعفران على ترائبها شرقا به اللبات والنحر فقوله هنا من بين الصلب والترائب يدل على أن الأمشاج هي الأخلاط المذكورة وأمر الإنسان بأن ينظر مما خلق في قوله فلينظر الإنسان مما خلق تنبيه له على حقارة ما خلق منه ليعرف قدره ويترك التكبر والعتوب ويدل لذلك قوله ألم نخلقكم مماء مهين الآية وبين جل وعلا حقارته بقوله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون والتعبير عن النطفة بما الموصول في قوله مما يعلمون فيه غاية تحقير ذلك الأصل الذي خلق منه الإنسان وفي ذلك أعظم ردع وأبلغ زجر عن التكبر والتعاظم وقوله جل وعلا فإذا هو خصيم مبين أظهر القولين فيه أنه ذم للإنسان المذكور والمعنى خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع ففاجأ بالخصومة والتكذيب كما تدل عليه إذا الفجائية ويوضح هذا المعنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مع قوله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم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 ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا اولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا إلى غير ذلك من الآيات وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهذا المبحث في سورة الطارق قال المؤلف رحمه الله تنبيه اختلف علماء العربية في إذا الفجائية فقال بعضهم هي حرف وممن قال به الأخفش قال ابن هشام في المغني ويرجع هذا القول قولهم خرجت فإذا إن زيدا بالباب بكسر إن لأن إن المكسورة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وقال بعضهم هي ظرف مكان وممن قال به المبرد وقال بعضهم هي ظرف زمان ومن من قال به الزجاج والخصيم صيغة مبالغة أي شديد الخصومة وقيل الخصيم المخاصم وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير في كلام العرب كالقعيد بمعنى المقاعد والجليس بمعنى المجالس والأكيل بمعنى المؤاكل ونحو ذلك وقوله مبين الظاهر أنه اسم فاعل أبانا اللازمة بمعنى بان وظهر أي بين الخصومة ومن إطلاق أبانا بمعنى بانا قول جرير إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبانا المفرقات من العراب أي ظهر وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور يعني لظهر من آثارهن ورم في الجلد وقيل من أبان المتعدية والمفعول محذوف أي مبين خصومته ومظهر لها والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر والى لقائنا القادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته